111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. لا أقسم بهذا البلد 113. وأنت حلوا بهذا البلد 114. ووالد وما ولد 115. لقد خلقنا الإنسان في كبد 116. 114. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 115. يقول أهلكت مالا لبدا 116. أيحسب أن لم يره أحد 117. ألم نجعل له عينين وَهَذِي نَجْدَيْنِ فَلَقُتْحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَسِيمًا فَذَا مَقْرَبَةٌ 117. أو مسكينا ذا متربة 118. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 119. أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها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 111. قد أفلح من زكاها 112. وقد خاب من دساها 113. كذبت سمود بطواها 114. إذ انبعث فَقَا لََُ رَسُونُ اللََِّ قَتَ اللَّ وَسُوقُ يَهَا فَكَذَّبوه فَعَقَروهَا فَدَمدَمَا عَلَيْهِم رَُّ بِذَن بِهِم فَسَووهَا وَلَا يَخَافُوقُ بَه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فَأَمَّ مَن أَعطَ وَتَّقَ وَصََّقَ بِحُصننَا فَسَن يَِّرهُ للِيُصَّرَ وَأَمَّ مَ بَخِلَ وَتَغنَا وَكَذَّبَ بِحُسنَّ فَسَنُ يَّوهُ وَمَا وما يغني عنه ماله إذا تردى 115. إن علينا للهدى 116. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لَا فأنذرتكم 111. الذي كذب وتولى 112. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 114. وما لأحد عنده من نعمة تجزى 111. إن ابتغاء وجه ربه الأعلى 112. ولسوف يرضى 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. والضحى 115. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَنَأْخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى وَوَجَّهَكَ إِلَى النَّاسِ فَأَذِنَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث